وجع الحسن ظني بك شفائي، اللهم احفظ علي عقلي وديني وبك يا رب ثبت يقيني. الله أكبر الله أكبر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 Allah akbar, Allahu akbar La ilaha illa allah قيموا صفوفكم وتراصوا استغموا الله أكبر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 And if no.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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه فيه من كان مقدّر في يوم كان مقدّره ألف سنة منهم ما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه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 ولو ترائذ المجرمون لا رؤوسهم عند ربهم ربنا وصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول من and 119. إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 ما كانوا أَفَمَن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤمنين جلما بما كانوا يعملون.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 ادن دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها اننا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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرُوَّ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَمْ تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور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 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةَ وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا قَصَرُوا جَنَّتٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويل